فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُسْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُفُوكُمْ سَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تَابُوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَاءُ رَكْفَ أَجِيرٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُمْ أَمْنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرطونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله فبلا قليلا فصدوا عن سبيله إن ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 ألا تقاتلون قوما كثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويسح صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقال الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من البلد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 وَلَكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال تجارت تخشون كسدها وتجارت تخشون كسدها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهل القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم بِمَا بما رحبتهم وَالَّيْتُمُ الدَّبِيرِينَ ثُمَّ أَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَعَلَبَ الَّذينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءً الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين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 اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هم سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ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 وَمَن غَيْرِكُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُ شَيْئا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا فِي رُسَفًا وَشِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لو كان عرضا قريبا وسافرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَفْوَسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَافِرِينَ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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلافكم يبغونكم الفتنَة وفيكم سمعوا لهم والله علِيمٌ بالظالمين لقد بِتَغَوّلِ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي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 قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون قل ان تثقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم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 وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ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 بلو أنهن رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسّن الله وقالوا حسّن الله سيأتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راضب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 يَحْذَرُ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولوا وَنَذَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَرَبَّصُونَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بأن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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لا عرجهن نم خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم الله ولهم عذاب مقيم.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 أَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَابُونَ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُولَئِكَ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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أulia وبعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هؤلاء رحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحت الأنهر خالدين فيها ولساكن طيبة في جنات عدن ولضوايل من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ان نُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِلَّا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَذِبًا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوهُ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 فأعقبهم لفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سردهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَفْرُقُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نُرَجُّهَا أشد الله لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائف استأذنوك للخروج فكن لا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحدهم بدؤوا ولا تكم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أيه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 الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون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 إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم قالا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبت إليهم لتعارض عنهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رذسوا وما أواهم جهنم جزاء أحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كثرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم فَأَنَّى الْأَعْرَابُ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنَافِقُ مَوْرًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والصلاه الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله وفور الرحيم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 المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعلبهم موتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سبيع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنان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 بدون الحامدون السائحون اللّاقيون الساجدون الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشري المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليقروا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان يستغفر إبراهيم لأبيه إلا عن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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصدا ولا مخمصا في سبيل الله ولا يطعون موطئ وَلَا يطعون موطئ يضيظ القفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ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 وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ كُلُّهُ بَهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي تولوا فكل حسب يلاه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.